فتقربوا وتركوا ونعود هذه الاعمالنا نهديه لله والحمد لله وانه يقول فاشهد منبره على خطأٍ فضر منه صف الله تعالى وأسوه إليه منه وهذا بجهره وما أكرر ما أجهد في هذا فإن حدثت إلى النبي صلى عليه وسلم فإنه نهى عن كفال النار وهذا ليس جزء وإن يعلم الله ماذا حملت هذا فإن كنت أحسب أن هذا مرضي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نهى لا يؤكد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا فقد نبهني على أحد الغازكم فجذاء الله خير الشيء الثالي قد نكلم عن الأخذ الذي يسمع بالطاظرة موجود مجاسا مشكيه شوط النابل بزمع. عقل الشرق لا لا يجبني روح ولعنى هذا نمت في كبس مجميعا على فتح حفظة الصبر لها من صفات الله جل وعلا فجاء فيها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الصحيحة البخاري وغيره حديثة أبي موسى الأشعر حفظة من قيد صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أدبر على كلام من الله جل وعلا ينسئون اليه الولد ثم يعافيهم ما يخوف ما احد اكبر على كلام الذي معه من الله جل وعلا الله تعالى هو اكبر من ابي احد لانه كان جل وعلا نطق اليه ولا ونسبة الملك الى الله جل وعاء اقبح لا ينذبوا الى الله جل وعاء قال الله تعالى من ابن الطالب قد شيئا جدا فكادت كما ورده يتفقرن منه وتنشفتوا الارض وتخربوا الجبال أن حتى اندعوه الله قده اندعوه الله عماني قده و من هذا قال بعض الحلم لا ينبغي رحمة لأنهم نسبوا الولد إلى الله جزيلا وعلى وليس من الولد إلى الله جزيلا مع ذلك هؤلاء الذين ينسبون الولد لسال جزيلا وعلى يقفل الله عليه ثم يعاكيه ويقفل تقال بعض ضعاف أو ضعفاء الإيمان أن نسعوا الله كلهم رحمة طبعا وَلَا ذِكَ رَبِّيَ حِمَنْهُ الْمَعْقَارُ وَحِمَنْهُ الْخَيْرَةِ لا والله أبدا لا يتفق بأن قلبه الخاص بل قلبه مليء بالدام أثوأ مربا كالفوت مجخير لا يعلم معروفا ولا ينفر مطار بل إنما هي طيباتها أولا يعجلها الله حتى عليه من الدنيا وينالون العذاب السجيدة يوم القيامة إن ماتوا عدل. لا يظهر المشهد بما هم عليهم إنما هي الدنيا لعقيها الله عز وجل بالفر والتاجر لعقيها الله عز وجل بشكل والمؤمن وأما المؤمنين فالدار الآخرة وخالفة نستهودون مسلوة لأنها قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكاسر نحن تماما الكاسر في هذه الدنيا أو نحن لقي جثني معقواً من الفقر الشبيل والهوان والاستلاث في هذه الدنيا فإنه يوم قيامة ينام الأسر الحقيقي حتى أنه لم يحفظ لما كان عليك في الدنيا وأما الكاثر فلو كان من أثأل حق الله ومن أثأل حق الله فإنه هذه الدنيا التي يكون فيها سقيعاً بريثاً مبلولاً حقيعاً تكون جنةً بجذبة جمالنا فيه يوم من العذاب المميز لهذا لدينا أن يتعرف على الله جلّة وعلى سينة يعني, يعني أعطاه للناس لأنه الشاكيم المزدد قلت سينة في القضلية من فتاح الله جلّة وعلى لكن القاعدة العيدة التي كنت في ذات الأنمائي الأكتبات أن الهذن تشتق ويدكر من اصطدح وأذن اصطدح فلا يشتق منه فهذا جاء عن ذلك أذن وجد أنه قال وينفرون وينفر الله والله خير الماليين فوقفت الله عبد وجل لأنه ينصر بالفصال ربما كيف المؤمنة هل يسمى الله عز وجل في الناجة؟ لا أبداً هل يسمى الله عز وجل في الناجة؟ الله عز وجل نسته في غرام فهل يسمى الله عز وجل في الماضي ولمضى من أبداً إذن بالفعل أن الإسلم يشتقه من خلصها فإما قينا أنا أبرؤون نقول الله عز وجل مستثفون بتكتباتك وإذا قيل أرواه تمي نقول إن الله جل وعلى الأوصوص بفزة السم وهذا فكل اسم يجوز أن نشتقى من محصوصها أما الأثماء أما الزكة فلا نشتقوا بها الأثماء والمعنى أن الأثماء على بزة تكون توقيتية يريد أو سيد يريد ثبوت هذه الكتابة لتوصي السم نظر في الطابق هل ورد نقول الذي يريد بشيء من الهتابة رسولنا هذا نعم ورد اسم الصبور ورد اسم الصبور في حديث التلمي أذن فيه كم الأسماء الجذنة التي يعلمهم الناس في الجذران في البراكة وذلك نجعل أسماء الجذنة في الجذران في وتعليق اتهاد الأسماء أو تعليق القرآن لا يلذب لأنها إما أن يلتخذها الناس كمال يحفرون بها دورهم وأنفسهم هذا ما يجب لأن يفترض ببقاء القرآن وإما أن يعلقوها لأسفرين والقرآن لم يخلق ذلك من الناس في قرآن أخذ دي كانت ربما إذن أفضل إن كتبتدار كذلك أي تفوستيكت لكن الموسيقى أفضل أنا أنا أقولها ما أفضل هل يعني يدخل الملائكة او تدخل القرآن مع القرآن الشيطان مع القرآن الرحمن لا يستمعون إذا جدت هذه البعضاءات التي يتهي القرآن لا يجب أن تستمع فيه المعضة في بيته في الأغاني فيه. وإذا استمع في الله تعال لا ينبغيك أن تدري وأن تحتكر هذا الكتاب العديد وهذا القرآن العظيم الذي وكنامه بعد ذلك قلت اسم الصبور وجد ثقود وورد في حديث كله الذي فيه تردد أثمات فلكن هذا الحديث هذا الحديث لا يجب وبعض الأهل العلم أثبته بالآن على هذا الحديث فإذا لم تنبغي الحديث فلا يجب أن جاء الله يجوز السلام بشيء حق الطاغر ولا جرح للطاغر قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام من الشيخ قال الله عليه و تعالى أعرفوا صدق به ورحمكم تنزينا ذلك ذلك السكة يعني سكة السكة وما أحد نصبع على أذن سميع من الله كما أننا ورد لأثناء السلام في حركة المبالغة فهو أفضل من المطمئة واتفضها ومع هذا الطبع في اللغة والشعر والعروف تلتنا بحاجة إلى تأويلات المتسلمين التي تبعي عن المعنى المطلوب من الأسفار لأن بعض المتسلمين نفرون هذه الكثة عن ذلك اللو علاء وعراء الزاويلات وطبع الله تعالى ذلك الطبع المطلوب هذا مثلاً الشيخ غنيمن في شرحه اختتام الثولي هذا وطبر الله تعالى الأزمة بصبر المنوط بل يختلف عنه المنوط منها أنه مع خدرة تامة ومنها أن لا يقاطى الثوث ومنها خوف ومنها أنه تعالى لا إلحقه بصدره ألو ولا كذن ولا مأصن في وشه من الونوط وهو هذا لهذا الكثير مشهود في العالم في العيه كظهور فيه تعالى الحبيث والطبق بين الصبر والشب أن الصبر قمرة وموجوده وشلم كإستاذ الله تعالى أوصل من القبر ولهذا جاء في القرآن في من الورد على كثيره وجاءه مقروراً من ممه العليم كأوله تعالى ومن الله العظيم الحكيم وقوله تعالى والله العظيم الحديث وعلمه تعالى من الدواء الحديث إلى ما بقع من جناس السيء في هذا الدرس التالي ونعى القبر ونقاطه بالحلم والله تعالى يسمى الحديث ترجح إلى موضوعنا وهو موضوع المسح على الخطين الذي تلون فيه الأحديث السابقة وبينا فيما سبق أن المسح على الخطين جاء لهم بالكتاب والسنة والإجمع بل إن على الخطين صار شعاراً من شعارة أهل السن حتى قال ابن رحمه الله قال الجمهور الى رحمه الله اختلف العلماء ايهما افضل المسح على الخفين او تدحونه وغسل بالزيت قال والذي اختاره يعني والذي يرجحه من المحدث قال والذي اختاره ان المسح افضل بالذي من طعن فيه في اهل البدل بلا قواض في وإذ ياره وطعمى مع نبيه المخالفون من السنن أفضل من فرقه يعني الإنسان إذا كان عليه غفل أو جورا ورقى أن ينزعه لأنه يرى أن الغفل أفضل من المجن قال في المجن هذا بجع لماذا؟ لأننا إن متحنا على الستاذ فإننا تخالف أفضل في من الحضائج والرواسط ولهذا قال أرى أن المجن على الغفل اصطر من خطر رجلي لمن كان عليه حق ولا بك يكتل بشكل فوق اخوان اعجوا واحد بيك ونزع شخص يورو ثم كان يعني كانت وقص الطلال او كان وقص الطلال وارد ان يتوقض يقول انا ازعج جواربيك او كفريك واضطني ان الغزة نقول اذا كان في هذه المنيجة فانك قد اتكرت محظور لأن الأخضر أن تنفح أما أن كان في شيء آخر وهو أنك تريد أن تُطِي بالليل أو كان في كفريتا شيئاً من الرائحة لا تريد أن تؤذي بهالناس فأردت أن تقلع على ثلاثة ذلك أما أن خلع لأن الوصف الغضم أفضل من الشمس فإن هذا فيه مخالصاً لي عليه جمهور قلبي للسنة والجماعة ذكرت الماجهية سروعاً من على الخبتين جعل خطةً من المسوح خطة الذي هو الخب وخطة سروع من الذي هو المكنم وأرضاً تنتبهون لهذه السروع الشفقة الأول من السروع الخطة الذي شاركوها من المسوح وهو الخب قالوا يشتغل في المسوحين أن يكون جيداً وقال المخطفون منهم لابت لأ بالممسع على الجوابين طبعا عندنا أقول المخطفون يعني يعنيون ذلك إلهي الواياك على الإلهي رحمه الله لا لابت بالممسع على الجوابين بشرط أن يكون ضاع من الله وضاع جرها جيد يعني يكون عن 10 مصر أو في كتنان لكن هذا السوق والكتنان يكون مقلق بالجر يا جماعه عشان ما تفوتوا والله يا اخوان اذا اشترط وحتى ان يثبت على النص ان يكون ذكرا جاء معنى الذكر على الجواز الذي ليس فيه ذيك هذا الشرط الاول فياتي ان شاء الله تعالى ان هذا الشرط في مقاربه ما من الحديث الصحيح وفي مخالفه الرضي النظر الصحيح في مخالفه للنظر لاننا يعني ان علم وعلم بالدليل وإما ان علم بالنظر الصحيح فان استمع تعد بالدليل والنظر هذا اقوى في الفقه اذا هذا الشرط الاول الذي اشترطوه في المنثور الشرط الثاني قالوا لا بد ان يكون الحكم او ان يكون ثاني ظاهر غير ناجسين ولا نسمى الجسين والمقصود بالنبي أن يكون ناجساً في عيس ويقصدون بلا ليس أن يكون الجلد جلد ميثة محرمة في الأرض أو جلد ميثة محرمة في الأرض أو جلد ميثة مباهة غير مجلوما ولو ذو بأرض هذا يشترط فيه السيد أن يكون قادرين أيضا الجسيد ولا قدنا الجسيد ويصفدون بالمجد أن لا يكون الجد من جد حيوان غير بأذون في أهله سواء ربطية ربطة أو لم يفتح. ولا أن يكون من جد حيوان وإن كان بأذون فيه إذا كان مجددا يعني لم يفتح ان الجد جدو الحيوان الذي لم يذكى وان كان ما ذود في انه نجب او حيوان فقد لا يكون مترجفا يعني لا يكون الخف قد علم فيه نجاسه فان كان في الخف لم يجد في عليه لماذا لان مجرد الذكي لا يفيد النجاسه بل لا هو وهذا الشرط الثاني شرط صحيح لكن الأول مقدرة ذاهر إليه جمع من أهلين لكن الثاني فيه نظر أعني أن يكون من جبء ميتة بأذون فيها أو جبء ميتة غير بأذون فيها أو جبء حيوان ولو ذكية ولم يحب أبوها فيه نقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أي ما في هذه دبحة قطهر يعني أي جلس وأي ما من أعطاب العموم الي ما من أعطاب العموم ف lobأ الطعام النبي صلى الله عليه وسلم أكلم bogaj وأي ما من أعطاب العموم فيعوم كل جلس يعوم كل جلس يعني الجلد المجموط يتطهر يصير بعد نجاته طالعاً في الدباب فيدعونا هذا فنقول إذا كل جلد دمغ وصنع خفاً جاد المطفعين بأن الدباب يطهر الجلد سواء كانت ميتة أذون فيها أو ثلاثة حيوان بيئة مأذون فيه ثم بكر الشرطة الثلاثة المتوح الو ان يكون هذا الحكم محروضا طبعا المحروض لا يكون الوحيده ولا يكون مجموعاً من البله باللغه اذا كان يعني الحكم جمع من البله او ما يشرح النفط عليه ولا التبين لذه هذا المنفع معلوم على لهذا الثالث لن أتباقل إلا هذا النظر فنسأل الله أنه من ماذا يمكن الله الرابعة قالوا أن يكون الثلاثة ورد محل الفرد لما نقص عيش ومعنى أن يقول لكفر واطنة إلى الكعبين لأن الكعبين هما محل الفرد الواجه فوق الكعبين للواجه عند الكعبين والله طريبا الخوف الذي يشوف النساء عليه يكون واطناً إلى الكحيم لكن نقول يا أخواني الأذلة الذي وردت عن نبيه الله سبحانه في نواتي بسعى ليس فيها السبسين بل ثبث عن نبيه النساء الله سبحانه سبحانه عليه الثلاث والثنان مسح على نعال سبسية مسخ على حال التلفيه عند النحل والنجل والنجل فيها لا ضروب ولا خطر ولا شك ان النعال عاده تكون دولاء تعتلي اذا هذا الشر لم يذل عنه ابن عليه وسلم ولو كان شرطا تبينهم النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الشروط في اراضي وقفه الشرط الحالي الذي ما ان يمكن تتابع المشي فيه ان يمكن تتابع المشي فيه لحيث لا يكون واتعا جدا ولا يمكن ولا يكون ضيقا جدا إذا كان الحفظا تنشي كبير جرجل الجحن نضع منافر بالطباق هو رجل العسازين من طور جحن يزل طلب السلطان اللي يتبق فيها في نقول يعني تفرج جلوك بعد ما دخلها بعد عاد نحاول عرضي وني ونتقى اذا قال اذا كان حق بهذه المساله فانه لا يجوز المنع عليه وارى ان تعليق هذا الحكم وهو المنع من المنع على الحق الواضح جدا هو لمسامر يثري في خلعه وتسلم كان مدارنا هو ذلك من الجديد الجديد أن يحلعه المكلف ويغفره فيه هما يرد وأما الضيق فلا أعلم في هذا حكمة ذكروها رضا و تعالى هذه شروط خمسة ذكرها عدة الأذنية في الممتوح وذكروا شروط روما خمسة في الناسح وهو المكلف قالوا يشترط في الناسح لا يكون عاطية بلوء في الأنفطين كيف يكون عقلًا <تصفيق> بلوث القصير؟ قالوا مثاله المحرم الذي يكون في الحج وقد نوى الحجة فيجب أن يتجرد من كل لباسٍ مخير ويوث القصير لا يجب إحاق قالوا إن كان لديتهما في إحاق من غير عبرٍ يعني نتوك لديه الخساس بالعبر كان لديتهما من غير عبر فإنه عارض لهذا اللذك وبالتالي لا يجب له أن يبتح عليهنا ويذكرون في ذاتها أن يبتح قصير مصرقين قالوا لا يجب أن يبتح على قصير مصرقين وهذا ما يتنثل عن مسألة سبيرة له وهو هل إنه يبتح للمسر لا وهي من مباكة أصول الكلة. ثلاثة الثلاثة أن البقعة في الضوء المنطوط وفي الأرض المنطوطة هذا لهم شأن العام قالوا أيضا من الشروط الماتج قالوا لا يكون مترار في هند بيوتك يعني ما يلسل سباكتين قالوا أن يلزته بأجل أنه يعدد نوع الغن هذا مع الثلاثة يعني يجبته قلت لغارب صحيح كاقتداء لسنة او اتقاء لحر شديد او اتقاء بلد شديد او يجبته لأجمارة فيه واذا ما من ذلك تعرفه بدل انه يعني اكتشه تنزليه كلاهي جبت الكتاب وهذا من حقيقة لسرطن لم يجب الكتاب والسنة ومن حيث هذا صحيح لكن نزال من يجب الكتاب والسنة فنقول كثير من الناس يلذبون الزكرة حتى يلذبوا على أنطفهم مسألة رضي الإجراءين وقد تصعب هذا بل وإن بغي أن تصعب هذا نية هو الاختدائي فالصنا مخالفة بالمدعة فالجلعه على هذا الثروتين الشرط الثالث قادوا علينا أن يلذبه على القهارة الثانية ما معنى هذا الشرط لا يجوز معناه لا يدوذ النفس على القفصين إلا إذا تطهر وتطاع طهائة الزامة لحيث أكبرت الوضوء يعني ثاما بعد ذلك جذبت القفصين على طهارة فيدوذ لك بعد ذلك المسروف علينا إذا طبعا هذا المسألة إذا غسل على رأي من يقول أن التنجيب في الوضوء جائد من بدأ بلقص رسليه في الوضوط فلما أتلنا رسليه خذت مصفيه ثم تمضى رسليه ويزيه ووجهه الله نسح على رقصه هل يشرعوا يوم النبي نقول لا يشرعوا لماذا؟ لأنهم لبثت على عين الظعار أيضا من تمضى رسليه ووجهه ورسل يبيه المنفقين ثم رسل لجبيه ونزل قطفيه ثم مسح على رقبه هل يجوز؟ لا يجوز عند التحقيق أو في قوم المحقنين لا يجوز لماذا لا لم يلجبه مع رقبه والعلمة في هذا ما روحه مبيره في المشعبات في الحديث الذي كنا من تناوله أنه لما أهو إلى سنة حسين نبيك رباه عليه السلام قال جعه هذا إني أسفهه طاهرة حسين ما معنى أسفهه طاهرة حسين؟ معنى هو أنه عيد صراحه السلام أسمى مضوءه وبعد أن أسمى أن أسمى مضوءه ذبتها أي حسين على قطعها لأن قال جبع كبير لحد العليم لكن ذهب بعض أثير العليم إلى أن السنة لن يخفت فيها وقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرة فيه يجب أنه يفتد تمام المروض وأنه غفل لجلي فيهما ثم لجلي تخفه أو يفتد أن كل لجلي إنما أدخلها طاهرة من بعد أن لهذا قال بعض مدخالنا المحققين المستمعين قالوا لا يفتح ولا يفتح على بطلان وظائف بها والأحوال أن لا يكفى المسلم الخصي إلا بعد أن يجب موضوعه كاملا لأن يفتح يجبه فيهما ثم بعد ذلك يجب فيهما ثم بعد ذلك التي ذكروا في الماتج قال رุ одну عَلَى قَحَانَس بكَدَّهُمَّا عَلَى قَانَاوَفِ النَّاويلينَ لماذا لو الحديث ي spoke عن إمنا everyday امرت كبٍ فائد واسم يائي لنسكی الأول بدأ هذه ف evacوراتات حمت integral اسلام لكن الأول والح popping أي которم يسمحون رخ late لكن الاشلام وماذا أفرق الحزن ينام يعني الكلام حرار الضغار يا أخوة وإذا كانت على الضغار معنا الكلام حرار الضغار لكانت لك على الضغار معنا قطمان وقطلات أبضل الضغار تعلموا شبيث الوطولين الذين مروا على قضرين من النبي صلى الله عليه السلم فقال إذن لهم بيعاب لذانا وما يجعل فسنك نحن نريد أن يقول أكيد قلت أكيد قال فلا أنه قال ألا أنت أحد أولا فكان يشيد النبيل كان ليستسر من بوده وأما الآخر فكان ليستسر من بوده لماذا كان هذا قبله يرحض في مضره لأنه كان ليستسر من بوده يعني لأنه ليستنزل وعرضه ليستنزل لماذا أنه الذي ليستنزل من بوده وينصدق ويقهر فإنه تعرق به النساء بل يجب الذي ينظر أن تعرق به النساء وإذا عرق به النساء كانت مرفه الله وهو أول شيء يحاكم عليه أمام الله في الحقوق التي بحنا وفي مرفه و أمن مساء النبيمة فإن خليفة مآلها إلى أفل احتفال ويرقق ديان وهو أول شيء تحاكم الله عز وجل في الحقوق التي بحنا فنحن نتكلم في أخواج على الطهارة لتحقق في أساجلتهم في أملك المدرحة طهار طهار إحنا نقعدون طهار طهار وليدهم هذا الشكاة إحنا نقعدون مرضات رب العالمين رب العالمين قبل من هذه ملاحة لرمنا نشوفوا فيها وبحرين من في أجل السبيل واحدين كيلي وقص واحدين بلدنا فيها وفقا حقوقين في كل وقت شأته جان في هذه القرآة هذه القرآة الأكواني من أعظم بل أعظم شيء ليتقرر فيه الإنسان بما الله جدا وحده والله إذا لا تقرروا إلا الله بالحكم بقبل ما نتقرروا إلا الله يزدروا على في هذه القرآة إما الله أخلقنا بعجاله وأعظم عباسة بعد التوكيئية أطمنا إذا صلحت فما قال عمق بن الخطاب الحديث الذي من مرحاة أضرر فإذا فرحت أو فإذا فمن حافظها فمن شفظها وحافظ عليها كان لما ديواها أو كان أفضل حرور فما قال فمن شفظها وحافظ عليها حفظ مينه ومن ضيعها تقول لما ديواها هذه جملة رضيئة عندما شد الحر إذا لا تمام قلت أن تكون قادوا من شروط الناجح أن تكون الضهارة مالية فالمحظوظ إنسان ما كانش عن ذلك الماضي فقد أننا أستذيبنا للطلاس وبعد أننا أستذيبنا للطلاس جوابين جاءوا من المفرين البتنون فأعطاها إذا أعرفها فإذا جاءوا للطلاس وقروا حقا لما هكذا لا يجبنا لأ لبداً لأن الطلاس التي أدخل فيها او ادخل رجلي في الطهير فيها إننا وليس لا ان لا هي طهارة عادية وليست طهارة ماء حتى ولو كان سيهم لاجل المرض لا يجوز له ان يمسح على قدميه اذا تقذرا غير مائيه هذا قول عام في المذهب خطه الطالب قال قالوا ان أن تكون بأجل أطفل دالي أجل تبرون كيف تنظر بأجل تطفل أو بأجل ترمي الحاجة كيف يحصل بأجل تطفل يكون موضيك الأطفال أنا أجل أجل تبرون ثاني تنظر بأجل تبرون قاما لا يجب أن ينفح لماذا لأن أن نمش طهار ينبغي يكون ثابع لطهار هذا صارته وضع من اعتبار وإذا كذلك علي الدليل طارق طارق لكنه لكنه صف له وضع من اعتبار هذه الشروم في الماتح والشروم في المسوح بإنما تعود عليه وما لا يفعله هو الدليل في حيثنا إن الله تعالى التخطي ثم ذكر الإمام مالك رحيم الله تعالى حديثه على ان عبد الله بن عمر قد منثوبه على تعليق الناس وقال وهو انبهها قال عبد الله بن على الحسين ان ترى ذلك عليه الائل الحديث هذا الحديث قلنا فيه اثبات ما الهمسي او الحسين عنه ذلك طب كما ترى من الصحابه هل يذكر على الدواب مثلنا من الشروط المبني ان يكون المصوب للجد شروط الفائده شروط مثل الشروط التي من ضمن توفرت في المسلم فالدايه المسلم الان نسال سؤال هل يجوز المسوا على الجوربي نقول ثبت في سنن ابي داود والترمذي والنسائي في ماط وغيره ما او غيره في المغيرة في شعبة انه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومتع على الجوربي وامر عليه ومتع على الجوربي وامر عليه قال ابو جاوز ومزح على الزوربين ايها علي ابن ابن عزيطالي وابن سعود والبارات ابن عافي وانش ابن مالك وابو اماما وسهل ابن وعمر ابن قريب وروي ذلك عن عمر ابن حباد وقال ابن عمر المزح على الزوربين كذب على عمر ابن ذلك نازع عم من عمرو فقال رحمهما هما بمنزلة المسيح هذا الأقراط اللهم بشيئة لتأذيك هتام أعني أقراط عن عهداته إذنهم هم هذا نفسه على الجورة الآن ما شرط الجورة نقول شرط الجورة أن يتفاجر سوهم ظهر الجيد من كتابه أو من يفضل سوهم كان من كتاب أو كان من صوف كل ذلك كذا اشترك أنه العلمي من الجورة المصنوع من الحليل للإذفة من الرجال لأنه غير الأزولي فيه عليه فرع السماعي فيه أو الإذفة فإذا لن, فإذ لن يؤمن في لبث الحليل للرجال فلا يجد المثل على الجورة المصنوع من الحليل هل يشترك في الجورة أن يكون الزليل من الخروج في كل ممكن مخارطة خارطة كبيرة لا يجوز المسوعين وبعض محدده بالثلث يعني يكون كل ثلث الخفص مخارطة أو مخطع وذهب إلى هذا الآية من أهل العلم ذهب المحقق وصار هذا شيء من الإسلام الدنيا رحمة الله تعالى وغيره من أن الخرطة معفول في الجمال أو في الخساب يقول فالفحادة رضي الله عنه من جله كانوا فقراء وكانوا يرشون في الخرطة ولا شك أن هذه الخرطة تكون مخررة وقد سوئ لكبيل الله عليه وسلم قرأت فيه يوم فقال أو بكل أحدكم أو بكل بيكم ثمان يعني أن الفحادة كانوا فقراء وكان الروح فيهم غالب بكل النواحي فبدأوا بالخفاش فقاموا يجادلون علينا ويجلسون فيها ما كانت هذه الوثائق او قال اغلب حياه على المجلس ولا شك هذه الخفاش التي كانوا يلبسونها اشكالتها محرفه ومقطعه ولم ياتي دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى نعره المحبه من هذه الشتاة التي يدخلها وهو خرمان مقطعا فلم يسترق صفا ولم يحد في ذلك حبدا فعلم أن كلنا يذلق عليه أنه خطم أو جغل جادة سرعيسا وإن كان جد يظهر من يا إخواتنا هذا صفر لم يسترقه رسول الله الله عليه وسلم أعلمه بما كان عليه الحوض من فتره و يعني كان حسابه مقرأة مقطع مع ذلك الذي يبين او لم يعدد بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم حدًا او لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم مجال كابه كذلك ان لا ينتهى على الخصير فيعلم هذا فإنه في يتبين لأنه لا يشعره ان يكون قفه سليماً لكل ذي العبور لم تألك النصار اقول الثاني هو لأنه نزل بالقفصير الحمد لله يعني أكثر الناس فاغوا تطبقون هذه السلطة التي فيها مخالصة بالإذنباد في لكن دائما أكثر هو الذي تتبعه الله عز وجل برائحة كثيرة جلال خلقاً نتبع من الناس جلق على الله هذا ليس يتبع منه وإن من أن تكون من الله إلا وعش فالنسلية لأن تكون يعترسه يتنطلق منها روائح كريهة فإنه بارد بغي أن يؤذي الملائكة والمجدين بل يجب عقلي أن ينجع حسين وينجع جوابين حتى ولو كانوا توضعاً عقلي أن يؤذي رجريه ثم يكون المسجد لأن هذه المساجر يستغي أن تنزل عن كل من يستفر لأن هذه المساجرية هو أن يحفرها الملائكة والملائكة ستتأذى مما يتأذى منهم الآن يتفضع هذا الثلاثة أصلاح وهي هل يجوز المسو على النعلي؟ طبعاً هل يجوز المسو على النعلي؟ الجوى ثبت في سنة أبي داوز في سنة طحيح عن أوزئ أوز أفضل في رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوفق ومزه على نعليه وقدم ومسح حدا عليه وقدميه عنها لم يخرج الكذب خفير واما مسح حدا عليه وقدميه وقال عباده وغيرهم من الرواة الذين اتي اثبات هذا الحديث قال رسول الله الله عليه وسلم يحيه وبتدؤ الاول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى ابراه تقود والقفانيه ببعض أتى إبانا فقومي فمارأ وما وماذا على نعميه وقام الميت واخرج الميت بيه أيضا من طريق ابن مزينة في سنة بن عن ابن عمر رضي الله عنه وما قال رئيس رسول صلى الله عليه وسلم يلذتها يعني النعاد الفتية النعاد الفتية من الدكت وهو الجرس الزقر وذيل الى شعرها هذا نخل من حادثه التيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرى احكي اني حاله التثبيه ويتغضوا فيها ويفتخ عليها ويفتخوا عليه فذكر ايضا من طريقه ابي الدريان انه راى علي رضي الله عنه بالا قائما ثم دعا بذات فتوضا ومسح على معميه ثم دخل المفجد فقرع معميه ثم طلع ذات البيحطي بثلاث فحيح وأمننا وهذا أعني أفضل عريف جدا في نقم السياسين إن شاء الله تعالى ومن خلال هذه الأسئلة يتبين لأنهم يجوزوا طراحة النفس على معميه فإذا ثبت هذا فنقول هل يشترطوا لمن فتح علم عليه وآرد أن يكمل المسجد أن يطوي بالعليم المسكوحين أم يجوز له أن عليه وإصطبه نقول لعلبات في هذا ثلاثة مداني النذهب الأول قالوا وضوء هذا الرأولي صحيح حتى ولو خالعا عليه وإذا فضاء مصراته صحيح ويبقى على فالقول الثالث قالوا ينضغي لمن خالعا عليه لذلك أسح عليهما أن يقبل بشيء ثم يصطل ومن هم الثالث قال وضوءه يقول هذا لذالة إليه الشيخ عبد العاديد من فاته طغيره طغيره والصحيح الله أعلم أنه يجوز لمن خلقا عليه أو زورا عليه أو قفتيه أجله ما تحا عليهما أن يصلي والصلاة هو صحيحة ولا تعيث الوضوء ليه تاريخي ثاني اولهما من الاقر وهو الذي يعني اصدار القوانين في الثلاثاء 24 وهو هو في الفقه والعقله ايوه قام ذا له ثم وضع او نسخ على ما بيت ثم قرع عنه مثل المسكن ذا به حقيقه الخطا يعني هو اخذنا وتاريخ من المغرب الصحيح جاء قالوا إذا فتح الرجل برأسه ثم بعد ذلك ذهد وحلقا على رأسه فإنه لا يؤمر عنه فتذلك الجسد فإن المسلم إذا فتح عليها ثم قلعها وهو عرقها ثم قلعها فإنه لا يؤمر بأن الوضوء قالوا بأن خلع النعم أشعر على المسلمين حقيقة رعا فإذا كان من حاق رأسه وتعجب عليه ينفع على وضوءه فكذلك من نفح على خصيه ونفر على ما يفقى على وضوءه ولا يفقى بأن الله سيقصه بهذا يتبهي الإخوة أن المبس على الزوابين طحيح جهد وأنه ليشرت فيه نظره صبيحاً مبيناً وإذنما إذا كان يضع عليه بأنه من التذافي لأنه ورغ في بعض الأحاديث الصحيحة وأقرأ من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتحوا على العقائد والتذافي والتذافي كلمة تجمع جميع هذه الأشياء التي تشتر بها الأحسان حتى يدعي حتى لو أن الإنسان لم يجد خطاً أو لم يجي جوابا فلس على رجريه سرقة ورطاهما لأجل الحر أو لأجل البرك أو لأجل جواب من فيها ورطاهما بعد أن أدخلهم الطاهرة تلك فينا معرفة أو الصحيح يدوث على هذه المسائل أيضا يتبين أنه يدوث المسح على المعرفة وأن هذا تابد في السنة الصحيحة طيب قد يقول طائف قد يقول طائف التنسل على الخطير إننا جاءت في السفر لا في الحضر وهذا القول قال به طائفة من الهدفين يعني جزء السفر لا يتنسل غير السفر لا يتنسل نقول هذا الشيء مخالفه نارواه المخارب المسلم الحديث الجليل من حمد الله الزجل أنه رضي الله عنه طوى وفتح وفتح على خصيه ثم قام الله فدعي عن ذلك فقال عيسى النبوي صلى الله عليه وسلم ما مثل هذا قال ايواني اوصى به ابن خري قال ايواني فكان يغيبهم بان جرير كان لاقين ان جرير اثنى بعن الذبي الناهده وما دام أن ابراء النبوي صلى الله عليه وسلم يفتح على خصيه فهذا دليل على وجود النصر في الثالث وفي الحرار من فواتف الحديث حديث عبد الله بن عمر الذي فيه غصته مع عبد ابن أبي وقار فيه مسروعية الممح على البقفين في الحرار لأن عبد ابن أبي كان أميرا على الكوفة ولا يدع على أنه كان في الحرار ولم يكن في الحرار وفيه ألمان فضم عمر الذي اتخطر ربي يضار عنه وعلمه فأنهم كانوا يوضعون ذلك لهم ربي يضار عنه ويوضعون العلم له ومن ثواته فيه الاستجارة في العلم والمرافعة فيه يعني في الثاني كان عنده شيء تزنه أن تراجع غيره إذا شدوا حد من القبالة افتع على شيئاً لا تعلمه أو لا افتع أحده عن هذا العمل هل يجوز أنباء ما تريدك في هذا؟ وتريد على هذه الساعة هو صرار عبد, عبد الله بن عمر في سعر سعر ابن أبي وصار رضي الله عنه وفيها أيضا من الضرائف أن الرب يستظر بسؤال من هو أعلم منه إذا رجع فيه يعني إذا كان الإنسان رجع فيها يمتغي أن يستظر بأقوال العلماء الذين أعلم منه كالعزم الى كلامة كلامة الهل العلمي ف... الديمان نعطي مسائل مهجة جدا في المسح على الصيف نظام الضيء وهي عبارة عن اشتارك العمر في المسح على الصيف المثالة الأوضاء وأردت للجلالة جيدة للمرد أن أتبار مفتح على الصيف أرجو أن تنتبهوا المثالة الأولى هل ستعلم من سوح عليه ينفذ الوضوط؟ عندما كانت الساعة من سواء وليس ثم نحاها هل يتعرض الوضوط بذلك؟ ذكرنا ثلاثة نبالي في منسبة والصحيح أنه لا يتعرض الوضوط لما ذكرنا إلى ذلك أعطار حليم أبي طالب وأيضا من حيث النظر الصحيح وهو أن فالرقل إذا حلقت مكان المصور بأن ذلك مرض إعادة الوضوط بأنه هذا أربعة ساعة الذي نسح عليه فالنسح على القبيل من ذلك أولا المنطقة الثانية متى تنتهي مدة المنطقة؟ متى تنتهي مدة المنطقة؟ المنطقة يسرع بالمستاذ ثلاثة أيام ولا يلاليه هذا لهديث علم أبطان المسؤولة عائشة عائشة صنفوفي فقال للسائل إذ العليا فإنه كان يتفل مع نبيه صلى الله عليه وسلم فثبت عليهم فقال للمسابر ثلاثة أيام وليلية وللمقيم يوم وليل أيضا الحديثي فصول الحساس المراغي فصول الحساس رضي الله عنه قال أمارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سطحا أن لا ننزع حسافنا إلا من جنالة. ألا نزع حفاظنا ثلاثة أيام وليلين إلا من ولكن مش رأم غور ورائف ونص لهذا يترقل في أجل الشوقين لمن تانى متاكرة أنه يحوث له أن يلتح ثلاثة أيام وليلين فأنا المقيد فيلتح يومًا وليل المذهب يأخواتي المدج المسخغي المحجوث فهذا منظر مال الخريج فسنعه على ذلك تجد غضر حكم إلا بالوضع إلا عبدالله بن وضع فإنه ذهب إلى مجلسة عبيل السنة من التدريل بين المستقباء المقيم إذا كان التوحيد بهذا فمن ذاهبه التوحيد ومسكت واحد عام النومي فتوقع على الحرارة وقت الموضوع ثم لابد خطف فيه او لابد خطف فيه وكان هذا الإنسان كثير من يشف الوضوع كثير من الموضوع كيف بعض الناس مشعب فتبقي على ذلك والوضوع إلى أن تدر العشاء او تخذ وقت العشاء عندما تخذ وقت العشاء تقع العشاء طبعاً احيط بوبا وتثيب تقراها وتثيب فقه يبدا اليوم والليل من الفتح الاولى يتجد يبدا الغرث او تجد اليوم والليل في الفتح الاولى يعني يبدا يحتمل عشان التقسيم حتى الغظوه انت لو نجد شهد إذن هو هو مضي وقامت بحسنه فأفعه الموح هذا معه النادي هذا مشعب مشعب الشيخ في هذه الحالة يبدأ اذ نتحت في الظهر يومي هفر فإنه يستقبل يومي المسولية في الظهر اليوم الثالث ورد كذلكم المثالة يحدث من أول مقحة ولا ينسبون الحدث فلو لا الوضوء الذي من أبي هذا الحسيح يمسل فيه يمسل فيه يومي إخوان يظن فيها ممتاز في جزء اصلا تستجروا فرمتها ستجروا فرمتها نقول لها حتى ورمتها مقيمة ومتازجية اه لم تزجر في ساحك او جوعة فيه فإذن المدة تزء اول مدش اذا بجدت تحطه ومتازجر جزء وبدأت تحطه يجب أن يكون هناك سحايا بها إذا كنت تقوم بها يطلق لنا كذلك كيف يمكن أن على هذا المثال إذا انتهى أو إذا انتهى لكتبة المسيح انتهى لكتبت فيه لك. يعني مثلا فيه كتابة ونحن وقفة وكان نطبق بها وكان نطبق ما نقول لو احتفظ بالحق لا يبقى الدسو صحيح او يبقى ظهور حتى فلا ينتهي الموضوع فلا ترتهي فلا ترتهي مشروعيه المثل في هذه المختصره ما كان الامر مؤقت يبقى يستحق له ان ينتهي الموضوع تمام يثبت فيه وفي هذا العلماء ذكروا احوالا ايضا قال بعضهم يجب يعادل الوضوء وبعضهم قال يجب في برس فقط وقال يحققون أنه العجل إن الطهارة صحيحة ويصطي بها نالا يجب المثال الثالثة المثال الثالثة هل تنزعوا التكتاب ودوما عند الجنادة أو عند الحج أو المثال وهو الشيء المسيب نعم أقوله لا يوجد المسيب لك على طول الجناس أو ما يوجد البصر كالحينا ومشينا فإذا أجنب المسيب وجد عليه الخرع من عداء الغفتين وأن يأتي لجريه ولا يمكنك على إيمانه هذا جديد فردوان بن عتال الداخل قال نارى رحمه الله أن لا ننزع حفاظنا إذا كنا استقرأتنا في, في أليام جوالي لدينا ويجنان الجنة فردنا الجنة قال لأيك إن قويم نوم no. المثالة الرابعة هل يشتركوا بجواز المسعى السيدة ليكون مذلك هنا على طهارة التامة وبترن هذا المثال في نترة نقولوا أشبط ألا إذا كنت أتفلوا الغضواء كاملا لكيف يمكن لي شيء استيهفات الله ينبذلوه أكثير فإن فعل أحدهم لأن قد ألسلوا يومك رجونا كل ذلك أبطلوه صلاة الرجل الإنفارة ولن تخفى ليس لما أن نخطئه أو أنه رعوذ عامل مثل الثاني كان ما هو محب الممس يعني أين نمسح الصحيح الذي ذكر عليه الصنة أن الممس يكون على قاهرة القطر هذا يعني رضي الله عنه لو كان فيه بالرأي كان الممسو السبب الخصوص أولا من المسجد على أعلى وقال رأيك النبي صلى الله عليه وسلم يذكب على صدور القصير قائلا من حديثه المغيرة من جربة ربي الله عنه قال أنه رأى صلى الله عليه وسلم يذكب على ضافية القصير هذا يذكب منه في داود وهي الوضع هذا ذلك الفرش على أن المنس يكون على ضافية القصير وذلك الإمام المالح محمى الله سيد الاسباعي الى ان الفمزي يزم على الضار ويستنوا في الباطل ويستنوا المنسوك في الباطل يعني, في يعني يفتح الباطل والباطل وفل تفوض تبلي رحمهم رضو سيد بيكم يعني زيانة موتي لا بل في المنسوك على الخبسين وكي على الباطل والباطل قالوا يأخذوا او يجعل بيتهم يمنى على طرح أطباء طابعه من طهر الخدم ويجعله أن يترى من, من جهة من جهة تحذير هذا الخدم من جهة الأطاق ويمره كالماشر هذا يمره كالماشر من الأسفل من الأعلى والأسفل والكفلة يستغي أن معها إلى موضع الخر وابد أنسى الأسفل يعني لازم من المرور كيف يستنوا ذلك يعني, يعني يلعوا هذا منع أحدا ليه هذا ليه أحدهم هم الأقراط هم الأطابع فيلعوا اليمنى من فوق واليسرى من كحف ويمرضوا هكذا في المدهن واليسرى يقعد بها إلى هذه الأعلى إلى حد الباق لكن الممتع على الباق غير مصرور وصحبه أنه يدع أحيث يقول لك أبداً عن إمام ماذا كل هذا يجب التأثير من ذلك لا يجب لكن نقول إذا قلنا عن الشيء يدعاً لا يبتزروا أن يكون صاحبها متجمع لأنه الودع المتجمع فيها أن يكون متأوي كالإمام مالك أحمه الله وهو إمام المتجمع طائم وصنة فإمام مآلة وصنة لكن قلنا للعادة أصولكي أكد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه متح بل النبت هذا أحسر وهو أنه عليه السلام متح قابلة قدمين يتصرع على الأسئلة هذن نسخ اليوم ناقل من النسخ اليوم قال لي هذا بعض النجد لعموم الأقدي المجاني لكن عموم أو ردنا في الحفلة أو وقص في ردنا في الحفلة بأن بأنه منح عليك يظهر الله أعلم أنه أن على المثلث أن يمسح على قدمين كثيرة جبنة الوحيسة يفعلون يبقل يديه ثم يبقل يديه كثيرة جبنة على جبنة وجبنة على جبنة ويحقق بينما المثلث على القدمين هذه جبنة المثالث التي تنظر في هذا البلد لأنه ينفي بأن علماء ذنبها يا ربنا لأنه من اقتطر أنه على بس باطن الخطس دون ظاهره فإنه يريد فإنه يريد إخطاره هذا الذهب الذي من أجل عمره أكثر فيها رائعة هذا اللهم الذي السلام عليكم في كذلك ما أقول لأن الله سلطة فيه سنة قلت فيه سالة لا يلم قلت القرآن لديه ما في هذا القرآن غير مخصوص ماذا فرصوي كانت صرف الله والأبويني القرآن وهو كلام رب العالمين غير مخصوص هذه عقيدة عن السنة قلت قلت هذا صرف الله والأبويني فتضاقي على سنة سؤال أبو عبد الله الذي أين فرعا لنا هؤلاء قال نبذ المرأة في بيت اله وهو طويل وهن يزول طبعا نقول إذا كان باركة في بيت الهاتف هو جيد إذا كان الإبارة من كان الإبارة من خاطرهم بالمعرأة أي نوعي؟ يعني إذا كان المعرأة 14 تصامي من التشمس ولكن جميلة كانت تذبت تطور على تغيير الاعراض واخر لان هذا الشيء تسببهم فيه فكرموا مثل ذلك فقلت انا اخوانا اذا الله اذا جئنا الله سيمن قد اشهد الحق لي شيء قلت تروي لي واحد وابن لي عليه وقلت او الله يجذب على ونالذيب السبيل تنسى لأماركم بسوط حوضي حوضي يوسف وطحيح عن حوضي الحوضي وإن مرور الحوضي فعطت وقد ذهلت عن هذا نعم شباك الله حسين الأخرى بأي لا حكم من مزكي بسنا لا عند البطوخ من مزكي وقالنا قلنا حكم هذا من الشروط, الشروط. ترتضوا بالاذن تجب بالضروره خطوبه كل انسان سؤال ابو سلمان خطوبه من هو فهل هذا يدخل في الخانده ربا كلمة يقولوا محضرون سيبتك هذل التروزي في الناس تبعين حديث انظرينها فقط الفاضنة يعني الناس الخاضنة تنتمي في هذه المسائل التي الحكم فيها حديث قال خالد سمي تروز قال هل يباكبوا ويسمونهم يوم الشيعة وقال عندما يسمون الجماعة مجموين من السراق الفاضنة فالراجب عند أجل السنة والجماعة قصاروا بالجنة وانتبه هذا بالجنة يعني هذه من قصار فمزاء علامهم إذا يكونوا في علماء من ألونا الضيئين فإنهم ذلك حتى يتقام عليهم حتى يتقام عليهم في الجنة وفي أجوان عمومه راهي من قصار أما أعلانه يعني كل واحد يعني ولا فحوظ تأخذت فينا من هؤلاء لفرص الفرص إذا إذا أقيم الحديث من في شروط التكتير ومواجه أمسعوا نباءهم وآياتهم فأصدقوا فارهم ولفعهم لأنهم يؤذفون بالفرق لأنهم يؤذفون بالفرق سؤال خذين هنا هو ما حقم التصوير والاحتفاظ بالسوة كذيرا والله أنا أقول بأهل الوعي في التصوير الشبيبين ولن تغيب التصوير أن يتصوير وأن يتصوير بالسوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشترك أنك عذاب من قيامك مصويرهم لذلك الحديث أن الله عزيلا وعلا يتصوير بإحياء هذه السوة هذا هو الأخر الوجب والله تعالى العالم ہمارے کے لئے